الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم هذه, يقدم لكم هذه الماده الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي ارسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن انكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالايات علام الخفيات قاضي الحاجات لا يعزب عنه مفقال ذرة في الأرض ولا في السماوات مجيب الدعوات فالق الإصباح ومبدد الظلمات والنظر إلى وجه الكريم نهاية الغايات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 وإن لم تفرده العباد فمفرد مليك السماوات السداد وأرضها وليس بشيء عن قضاه تأود هو الله بار الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد تسبحه الطير الجوانح في الخفا إذا هي في جو السماء تصعد وسبحه النينان والبحر زاخرا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 نقتني الاموال ونحوز العقار ونجني الثمار ونجمع الثروات ونكنز الكنوز نضارف ونساهم ونشارك ونسعى ونجتهد لدنيانا والسؤال الكبير والاستفهام العريض ماذا عن اخرتنا من اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكثيرا ما نبذل في دنيانا مجهودا ونقتطع لدنيانا أوقاتا ونبذل بأبداننا لدنيانا خدمتا ولكن السؤال هل كل واحد منا مطمئن لعمله الذي عمله للآخرة وبصورة أصحة وبطريقة أوضح هل نحن على أتم الاستعداد للقاء الله عز وجل هل نحن راضون عن أعمالنا مطمئنون لها إن السؤال الكبير بواقع حياتنا مع صوارف كثيرة ومشغوليات كبيرة وحركة دائبة وسعي مستمر ودنيا, ودنيا مهيمنه على حياة الناس نجد أن أن أن العمل للآخرة في حياتنا قليل ولقد أمر الله عز وجل عباده من أهل الإيمان أن يجعلوا الآخرة تهمهم وأن يسعوا لها وجعل ذلك هو التنافس الحقيقي إن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال وهيب بن الورد رحمه الله من نافسك في دنياك فألقها له في نحره ومن نافسك في آخرتك فنافسه وقال بعض السلف لو أن أحدا سمع أن غيره سبقه في عبادة وطاعة وقربة إلى الله وما تكمدا على ذلك لما كان عليه من حرج ولقد كان السلف من أهل المسابقة لفعل الخيرات والمبادرة والمسارعة لفعل الطاعات هو داب الأنبياء ونهج الصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يسارعون في الخيرات أن يتقدمون ولا يتركون أحدا يتقدم عليهم أبدا ويتنافسون لو علموا ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليهما أي لكان الصف الأول بالقرعة من كثرة المزاحمين على الصف الأول ولو يعلمون ما في العشاء والعتما لأتوهما ولو حبوا الآخرة والعمل لها أولئك يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين أي أن هذه الصفة من صفات الصالحين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم المسابقة لفعل الخيرات والمبادرة لفعل الطاعات والتقدم دوما والاستفادة وانتهاز الفرص وإن التميز في الدنيا معناه أن تكون ذا عقار وأن تكون ذا أموال وأن تحسن الاستثمار وأن تعرف المداخل وأن تكشف السوق أو كما يقولون وأن تتجر في سلعة المتجر فيها قليل وأن تعرف أين, الم... أين... أين... أين السعر النافع وأين العمل الناجح والتخطيط لذلك ودراسات الجدوى هل يمكن أن يتم هذا في عمل الآخرة وعمل الآخرة ميسر لا مشقة فيه ولا تعب ولكن قليل من الناس هو الذي يتميز في أمر الآخرة وقاعدة التميز في الآخرة أن لا يمر عليك يوم إلا وزدت فيه إلى الله قربا وإذا مر عليك يوم ولم تزدد فيه إلى الله قربا فاعلم بأن هذا اليوم قد ضاع عليك إلى أبد الآبدين وكما قال عيسى عليه السلام الليل والنهار خزانتان فلينظر أحدكم ما يودع فيهما إن الخزانة هي التي تحوي الأموال وإن الليل والنهار والساعات والأوقات والدقائق والأنفاس هي التي تحوي العمل الصالح ومن فاتك اليوم وضاع عليك ذكر أو ضاعت عليك عبادة من العبادات فإنك لن تدركها ابدا ولقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مثلا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي بكر وعبد الله بن مسعود يقرأ القرآن يقوم الليل يصلي قال فوقف النبي ووقفنا عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءته ويحبها حتى إذا ركع وسجد قال من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه أو فليسمعه من قراءة ابن أم عبد قال عمر بن الخطاب فلما أذجنا أي جاء وقت العشاء أو الوقت المتأخر أذجنا جاءت الدلجة من الليل قال ذهبت أطرق لأبن أبن سعود داره فجاء وكأنه, وكأنه فزع لأنها ساعة لم أكن قد آتيه فيها جاءه في وقت غير الأوقات فقال له ما الذي جاء بك في هذه الساعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك كلاما وأريد أن أبشرك به فقد قال كذا وكذا وكذا قال لقد جاءني قبلك أبي بكر وكلمني قال عمر أبو بكر سباق وما من خير إلا وسبقنا إليه دائما أن يتنافس الناس في أمر الآخرة كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قد تقدم السن وعمي بصره وكان كلما كبر كلما ازداد في صلاته حتى ظن الناس ان الخرف قد اصابه رجل كبير وبقى عميان والجان لما نقبروا يفتروا برقودوا فينا عن ما بيرقد اصلا يصلي ويصلي ويصلي ويصلي, ويصلي ظنوا ان الخرف قد اصابه فجاءوا يسألونه قال ان الخيلة اذا ارسلت في سباق وقاربت رأس منتهاها لما تقرب من الميس افرغت كل ما عندها حتى لا تسبق وقد قاربت رأس منتهاء إنها عقلية تجارية لكن في أمر الآخرة نحن نملك عقلية تجارية في أمر الدنيا ويا ليتنا بعد هذا ننجح في دنيانا تعامل مع الآخرة بعقلية تجارية بعقلية الحسنات والسيئات وعقلية الزمن المحدد والعمر القصير وأنت تريد أن تكسب مكسبا كبيرا هذه المعطيات والنتيجة والآخرة والثمن جنة الله ورضوانه عندك الآن هذه المعطيات عمر قصير وأيام محدودة ومشاغل من الدنيا كثيرة وحسنات وسيئات وقيامة ورب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك تدحم فملاقيه وفق هذه المعطيات افعل روى أبو داود في السنن أن أبا أمامة الباهلي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك تبت في غزوة كذا أدعو الله لي أن يرزقني الشهادة فقال صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا وبعد فترة قال جاءت غزوة أخرى فاقتتبت نفس نفسي فيها سجل نفسه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك تبت في غزوة كذا وكذا ادعو الله لي أن يرزقني الشهادة قال اللهم سلمهم وغنمهم قال أبو أمامة فجاءت غزوة ثالثة واكتبت نفسي فيها وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لو يا رسول الله إنك تبت في غزوة كذا ادعو الله لي أن يرزقني الشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم فغنمنا هذا حرص عجيب على الشهادة وهكذا كان السلف هذا سعد ابن خثيم بن الحارث خثيم بن الحارث ابوه وجاءت غزوه احد وكان على احدهما ان يخرج وعلى الثاني ان يبقى في البيت فقال الوالد للولد ابق انت مع اخواتك وانا اخرج قال له ولده سعد يا ابي انها الجنه ولو كان غير الجنه اثرتك وإنهما من بيت في الانصار الا وانا ابرر ولد بوالده فيه غير انها الجنه فاختلفوا حتى اقترعوا عملوا قرعه فخرج فخرج السهم لسعد الولد فبكى والده وقال يا سعد النست ابي قال نعم قال اثرني قال يا ابي لو كان غير الجنه اثرتك وخرج سعد واستشهد يوم احد رضي الله عنه ولذلك القضية أكبر مما نتصور والحياه تستحوذ فكرنا كثيرا لم يكتفي ابو امامه بعد ذلك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله لقد أتيتك واخبرتك اني خرجت في غزوات تدعو الله لي بالشهاده فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به دلني ما أمسك فيها تنفعني قال عليك بالصوم فانه لا عدله الصوم الزمن ده فيه صوم الناس بنتظر رمضان بفارغ الصبر بس لكن ثاني صوم في النص قليل البذوم على صوم قليل من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كما بين السماء والارض اخرجه البخاري صوم يوم واحد تطوع ايام الحر الصحابه كانوا بيشوفوا ايام الحر من باب التقرب الى الله عز وجل ويسمونه بظمى الحواجب ظما الأيام الشديدة نحن ما عندنا عباده ذاته دلني على عمل ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا عد له قال أنس راوي الحديث ولقد صام أبو امامه وأهل بيته فكانوا لا يلفون إلا صياما وإذا رأى أهل المدينة في بيته النار علموا أن عندهم أضيافا مسك في الصوم لدرجة أن مسك الصمدة أنا بفق نهائي مسكوا في حاجة ده طوال الصوم صوم, صوم صوم بعد فترة سنين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أزول دمالو مشاكس ولا مشاغب أزول دمالو بقي طوالكتي داير الجنه الجنة لكن قال يا رسول الله لقد سألتك ان تدلني على عمل ينفعني الله به فقلت عليك بالصوم فانه لا عدل له ولقد صمت حتى ظننت ان الله نفعني به دلني على عمل اخر ينفعني الله به قال عليك بكثره السجود فانك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط بها عنك خطيئه وكتب لك بها حسنه ونحن عندنا ابواب اعظم الابواب الصلاه لكن ضاعت مضامين الصلاه وأحكامها وأسرارها وحكمها وروحها ولبها وجوهرها واساسها وخشوعها مع رنين الموبايلات داخل المساجد مع كثرة المشغوليات الصلاة أفضل, أفضل موضوع كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن أبي داود الصلاة أفضل موضوع فمن كان مستكثر فليستكثر دائر عمل كثير صالح كثير في الصلاة في سنن الترمذي وصحى الألباني في إرواء الغليل قال عليه الصلاة والسلام قال الله يا عبدي اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره صلاة الضحى اكفني أربع ركعات في أول اركع لي أربع ركعات في أول النهار قبل ما تطلع من البيت أكفك آخره أي حاجة ربنا بجيها لي خليك مستيقن انك تتعامل مع رب العالمين اذا تتعامل مع البنوك في الدنيا تعامل مع رب العالمين وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ما عندكم ينفد وما عند الله باق اركع لي اربع ركعات في اول النهار افك اخره وكذلك في سنن ابي داود من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار لا تأخذ منك زمنا قليلا الموبايل يأخذ من الناس وقت طويل وزمن عظيم أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر تحرمك على النار الصلاة باب عظيم النافلة في البيت قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند المنذر وصححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الرجل في بيته نافلة حيث لا يراه الناس تعدل صلاته في المسجد 25 مرة تصلي الركعتين في البيت الركعتين بصلاة في الجامعة التي تصليتها في البيت بالساوية 25 مرة في النافلة بل قال عليه الصلاة والسلام من صلى في بيته في المدينة خير له من أن يصلي النافلة في مسجدي، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بل قال عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الرجل في بيته على مسجده حيث يراه الناس كفضل الفريضة على النافلة الصلاة باب عظيم من الأبواب أيها الأحبة ينبغي أن نقول قولا إن مما يمنع الناس من الناس من السعي نحو الآخرة وفعل الطاعات والاستكثار من الخيرات فاستبقوا الخيرات إن ما يمنع الناس أول شيء عدم اغتنام الأوقات ورعايتها قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس موتك حياتك قبل موتك طالما أنت حي أخير تستفيد وصحتك قبل مرضك أحيانا تمرض لا تستطيع أن تذكر ولا أن تقول ولا أن تفعل وشبابك قبل هرمك وشغلك قبل موتك وأنت طالما عندك وقت وعندك مساحة ينبغي أن تغتنم هذه المسألة وغناك قبل فقرك يكون عندك قروش تطلع أموال وتكسب ويكون عندك باب للخير سبحان الله أهم شيء أن يكون من حولك ممن يعينونك على الخير المرى والأولاد لو عانوا على الخير هذا طيب طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه جاءته أموال تجارته الأرباح من البحرين في المدينة سبعمية ألف فما استطاع أن ينام بالليل يتقلب ومرات يقوم ويمشي الباب ويجي فقالت له زوجه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق قالت له ما لك يا رجل ما الذي أصابك من القلق؟ قال في داري سبع ألف كيف ألق الله وماذا أقول ربي إذا مات؟ كم مت؟ أقول الله شغل لا له. ألف في بيتنا لا لو مت اقول الله شغل؟ قالت له أتعرف اخوانا لك؟ قال قالت قم الصباح وقسم الدنانير على الناس قال ولم الصباح فيدل وتقعد يقسم ولما جاء الصباح انفقها كلها وقال لها انت موفقه بنت موفق لانه وجد امراه بالقرب منه تعينه على الاخره ونحن نحتاج الى ان, أن الى ان نقتنم الاوقات وان نستفيد منها ثانيا من اعظم اشكالاتنا معرفه العمل الصالح النافع في الوقت المناسب نعم دليل الخير لكن احيانا قد لا نعرف الخير هناك خير مضاعف مثلا في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام من استغفر من استغفر للمؤمنين والمؤمنات آتاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة بس تقول الله مغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا الحيين والميتين يعيدون لك ويجدون بيقدرون حسنات وقعت في محلت يعني يمكن تكسب حسنات بعقلية تجارية تعرف العمل المضاعف النفع وجد النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة جلست من بعد صلاه من بعد صلاتي الفجر حتى الظهر والله الناس عندهم عندهم همة ونشاط يا أخي نحن ذاتنا أول حاجة فترة نين في جسمنا يعني الواحد كان صلى العشاء ورقد تاني بعد والله الوينش ما يجوم بعدين كان قام الفجر يقوم يتمغى عشرين مرة ويشعر كأنه شايليو شوال بتعمله تقول شغال على ثالث يتمغى ويخش الحمام يقعد في الحمام تلت ساعة ويغسل وشه حتى بعد ذلك هذا بفتح ده ممكن يقوم بالليل بالليل ذا يقوم بالليل كل فجر قادر يقول يقوم بالليل يعني ذاته قادر ما تجي صلبي تلقى روح تعبان وفتران شيء عجيب ذاته يا أخي شنو توفيق العمر الصالح توفيق والث اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ميمون جرد الله عنه قعد من بعد الفجر لعد قال النبي عليه الصلاة والسلام لها هذه جلستك التي ترفتك عليها قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات تعديل كل عملك في اليوم الفقه ما مهم قلت بعدك أربع كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ذي قال ثلاث مرات قال تعديل ذكر من جلس يذكر من بعد الفجر حتى الظهر وهي قد لا تأخذ من الإنسان زمن كثير ولو أنا تحدثنا بالعقلية التجارية في الدنيا أقول أول حاجة لو في زول عاش ستين سنة عمره سبتين سنة في الستين سنة لازم يوميا ينوم بمعدل ثمانية ساعات دي من بعد العيشة حذر فدو دي نوم معناها تلت العمر نوم يعني عشرين سنة نوم عشرين سنة يتنايم خمستاشر عشر سنة ما واعي بتطجش في البللي ومع كورة الشراف ومع سلكت في العمدان مضيع ما ما لسه ما بلغته. خمسة وثلاثين سنة من الستين رحل إنت عارف الحساب بالرقم الأكل والشراب خمسة سنوات يعني بت... إذا بتاكل ثلاثة وجبات الجبن ما محسوبة وال... وال... والمرطبات ما محسوبة والعجود ما محسوبة لو بتاكل ثلاثة وجبات في اليوم لما دار ستين سنة خمسة سنوات أكل وخمسة سنوات حمام وخضى حاجة عشر سنة زائد خمسة وثلاثين سنة خمسة سنة اللبس العمة والله إذا كنت لبس العراجة والجلابية والعمة والشال والنظارة والساعة ده ستة شهور اللبس ده لو بتلبس في عشر دقائق على مدار ستين سنة ستة شهور لبس المجاملات والحوادث وفاتح في الكلاك لا ده كل ما محسوب الأشياء ده كل ما محسوبة إيه تتلقى نفسك عمرك ستين سنة مركت بدون أجر يعني لو قال لك ورينا زمن العبادة كم هتطلع سنين بس ثلاثة أربع سنين عبادة خالصة لله لكن الإسلام يجعل من الحياة محرابا تصل الأرحام فتجد اجرا تعلم جاهلا فتكسب حسنة تعين صديقا فتجد برا وتفعل خيرا فترتفع عند الله درجه تغيث ملهوفا تنصر مظلوما تعين محتاجا تقف بجانب إخوانك كل هذا ولذلك نحن نحتاج إلى العمل المضاعف جدا مثلا يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني وصححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة تغسل زول مسلمات تغسل في الجنازة الناس بيخافوا في الزمن ده في ناس بيخافوا تقول ممن شوف الجنازة بلاوز كويس؟ قال لك تغسل جنازه غفر الله لك أربعين كبيرة ومن حفر له فأجنه ساعه في الحفر كتب له كأجر مسكن اسكنه إياه إلى يوم القيامة في أشياء بسيطة لكن أجر كثير منها قضاء حوائج الناس لئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن اعتكف في مسجدي هذا شهرا كما قال عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في المسجد النبوي شهر تقضي لزول حاجة في ثلاث ساعات زول مسكين محتاج مخروب تقوم بل الموضوع ده بنية خالصه وقصد صحيح وأجل مستشعر وثواب مستحضر عندها, ي... عندها كمن اعتكفت في المسجد النبوي شهض ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة أخرجوا الألباني في السلسلة قال عليه الصلاة والسلام من قرأ قل هو الله أحد حتى آخرها عشر مرات بن الله له قصرا في الجنة وقل هو الله أحد عشر مرات ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق بس حس لو ده تقرأ قل الله احد عشر مرات ثلاثة دقائق بس كلما ثلاثة مرات دقية إلا شوية قل والله الله حد ثلاثة مرات دقية إلا شوية تقرأها عشر مرات بن الله له قصرا في الجنة لكن الناس ما بالحب كل بذكروا شنو ذاته يا أخي وليس حاجة ثلاثة دقائق أقول ليس حاجة كان اخترفته ثلاثين سنة ما ابتلق ليك قصر في المنشية والله إلا الجطعة عطواطة في الأزهري ولا في السلمة زون اختلف ثلاثين سنة ما يذجليه الآن في الزمن ده قصر في المنشية يا أخي ثلاثة دقائق قصر في الجنة والله إلا تابة الأمر سهل وميسور ويحتاج إلى فقه أن تفقه الأعمال التي ترفع جاء السهل بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المصدر قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الرسول رسلوا في غزوة الغزوة اللي طلعوا ذي الساعة 9 صباحا قال لي لما انجسرت الطور لقوا قال يا السهل أين أنت هل تخرج مع أصحابك قال قلت أسلم عليك وتدعو الله لي فأنال أجرا قال والذي نفسي بيده لقد سبقوك مسابقة ما بين السماء والأرض يعني الأولى في اللحظة دي يجي يأخذ دعوه من رسول الله, الله وسلم على رسوله السلام على رسول والبعاد والبعد معه رشي محبب لكن الخروج لغزوة في تلك اللحظة أفراد أصحاب المرض الغزوة فاتوه في أجرا آخرة كما بين السماء والأرض فقه الاعمال. نحن احيانا كثيرة تغيب علينا فقه الاعمال اسال الله تعالى ان يعيننا لفعل الخيرات وان يسخرنا لفعل الطاعات وان يوفقنا لاتيان والمسارعه للصالحات انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن اعظم ابواب الخير المضيعه المساجد من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا نزل طعام في الجنه كلما غدا او راح رواه مسلم من اتى المسجد كما في سنن ابي داود والبيهقي من اتى المسجد لصلاه فريضه كانت له كحجه تامه صلاة فريضة قال عليه الصلاة والسلام من أتى إلى المسجد يريد صلاة مكتوبة كانت له كحجة ومن أتى المسجد يريد صلاة نافلة كانت له كعمرة نافلة صحاو الألباني في صحيح الجامع الصغير في في صحيح الترغيب والترغيب للمنذرين ما هي عجيب ذاته المسجد دخل بالك ما هي فيه باب يتأخر أجيب خلاص من أتى المسجد يريد أن يعلم أو يتعلم خيرا كانت له كحجه تامة من أبواب الخير هذا المسجد من أبواب الخير الصدقات الجارية والأوقاف في الأموال قال جابر بن عبد الله ما من أحد من أصحاب, نبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يملك مالا إلا وله وقف بيوقف طوال أمواله وأبواب الخير كثيرة لمن أراد أن يوقف وخير ما يوقف له كتاب الله جل جلاله في علاه وعندنا هذه المدرسة شهدت الأسبوع الماضي حركة ما رأيت لها مثيل عشرين محفظه نسوان الحمد لله والله يا اخوان الناس الدارين يشيلوا الاسلام من البلد دي واحمدين اي زول بيتخيل انه ممكن الاسلام يطلع من السودان ده ده زول ما ممكن ثاني بعد هاني الشيد بقى نصوان شفع ما ما فيني ما في صديقته الاسلام ده ثاني من البلد ده بيطلع الناس ابو يقتنعوا بس سواء كان ناس الحركه الشعبيه ولا الحركه الوطنيه ولا اي حاجه ثانيه الناس يحب يغتنعه الإسلام الاستاند من برده بيطلع عشرين مرة محفظة والله أنا خلعتها يوميا ثلاثة حلقات تحفيظ أي الثلاث حلقات دي ما شاء الله الركشات سغالة والأمجادات تنزل في النسوان ويجرن ويطلعن يوميا يوميا ثلاثة حلقات تحفيظ بحق بقروك بغير النسوان إلى أن تحفظ المرة والعجبني أكثر إن شدا صورة دائبة انا كنت بتخيل انه مركز تحفيز افتحب الميسا مرة بالصباح على مدار الارضع وعشرين ساعة المركز شغال وكل شيخة عندها مجموعة بيتحفزون عندها ايام محددة لما يقسموها على عشرين شيخة معناها الحلقة مستمرة يوميا على مدار الارضع وعشرين ساعة اتخلعت من كثرة النسوان البجن ما كنت بتخيل انه ممكن يكون في كمية تاعة النسوان كتار ده دارين يحفظوا والله هذا باب مفتوح الباب ده مفتوح الآن هذا المركز فيه نواقص كثيرة جدا جدا السورة الشرقية والردميات الدجوة والحمامات ومكتبة أي إنسان داري تبرع ويوقف له حاجة واخر يخواننا الزور العمل المظلة دي اللي نحن ما عارفه يا أخي ده والله الحمد لله زل ما يتعامل مع رب العالمين برتاح انت تنسى ولكن الله لا ينسى هو عمل ومشى قدر ما يصلي مصلي وقدر ما يرفع قدر ما يكون الحسنات ماشى والله لا يمل الزوال يكون جايب خبر ذاته الصدقات الجارية وأهم شيء في الصدقة الجارية أن تفعلها أنت وأنت حي اشترط ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الجارية أن تفعلها وأنت حي هذا باب عظيم من أبواب الخير وآخر شيء كل هذا يحتاج إلى العزيمة المضاءه والإرادة القوية والهمة العالية والتعلق بما هو خالد تتعلق بالآخرة قصة عجيبة رواها ابن عمر وكان شاهدا عليها قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه وكان المحل شديد المحل شديد يعني الأيام ديك في جوع شديد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل في الجيش زاده الذي يكفي حتى يذهب ويرجع وكان من جملة الجيش صحابه يسمى حديرا رضي الله عنه. حدير نسيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أدى وما زودوا وحدير مع الجوع ومشقة الجهاد بقي اصحابه ما ظنوا ولم يتبادر الى ذهنهم انهم لم يعطل ان رسول ما قالوا لو تاكلوا مع بعض قال ادي ايذ حب معناه ايذ بياكل بحساب معين فمع يفهم داينو بياكل يعني وابى يخبرهم فصار يمشي خلف الجيش متعبا تعبان الجوع ما صعب هو يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خير الزات يا ربي يقول ده خير الزات ويقول ماشي فجاء جبريل من السماء ونزل في المدينة وحذير ومن معه في الصحراء قال جبريل يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويخبرك أنك لم تزود حذيرا فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنسيته فجهز طعاما جمع له طعام وأعطى أحداً أحد الصحابة الذين في المدينة الطعام وأركبه فرسا وقال أدرك حديرا وأعطيه الطعام والزاد ولا تغادر حتى تسمع ما يقول فوصل الرجل وأدرك حديرا وسلم عليه وأخبره بما حصل وبنزول جبريل فقال حدير حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله رب العالمين من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه رحم ضعفي ورحم جوعي اللهم كما لم تنسح حديرا اجعل حديرا لا ينساك قالوا يا الله زي ما انت ما نسيتني انا داير ما انساك اللهم كما لم تنسى حديرا اجعل حديرا لا ينسى يأخذ زلده الأخر يعني دعاه ذاته محدد دائر طلب من الدنيا أن يعيش في الدنيا وهو لا ينسى الله ما أكثر الذين ينسون الله ويغيب ذكر الله عن ألسنتهم وعن قلوبهم بعض الناس لا يذكر وبعض الناس يذكر باللسان ولا يستحضر بالقلب وقليل هو الذي يستذكر بلسانه ويستحضر بقلبه اللهم كما لم تنس حذيرا فاجعل حذيرا لا ينسى وبلغ الرجل المدينه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع قال له النبي واين نظرت قال كنت انظر الى حذير قال اما وانك لو نظرت الى السماء لوجدت لدعائه نورا ساطعا يصل الى السماء الكلمات القاله دي اللهم كما لن تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك لو وجدت لها نورا ساطعا يصل إلى السماء أهم شيء هل عندك رغبة تكون زول آخر هل عندك قابلية تكون زر طاعات هل عندك قابلية للاستكثار من الحسنات هل أنت من يزهد في الطاعات ويستغني عن الحسنات وترى أن ما عندك من الحسنات يكفي في يوم فيه مسابقة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إنها دعوة لفعل الخيرات وخطبة كانت تحت عنوان المحفزات لفعل الخيرات أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم لفعل الخيرات ولترك المنكرات وحب المساكين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محرومة ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين معنا في هذا المسجد اخونا وعمنا الفاضل والعزيز علينا جدا ابو راشد الذي الرجل الاصفر اللي بجيبوه بل عجزنا والله ما رايت مثله في الحرص على الدروس وان كان مقعدا وبجيبوه للزوه بيشوفوه طوالي عمنا ده ما رايت مثله في الدروس ما يفوت درس نهائي تجي المسجد طوالي ذكرني الحديث من اتى المسجد يريد أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا كانت له حجة تامة هذا الشيخ آخر درس عندنا ركالي يوم اللحات في المسجد لحد الفاتح حضر الدرس وفي باب الجامع ده وقع كسر ركبتين والاثنين والآن هو في الجبس وتغيب عن هذه الجمعة ولولا هذا الجبس لما تغير أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة رافعا اكف الضراعة إليه أن يثبت له الأجر وأن يجمع له بين الأجر والعافية يا رب العالمين اللهم عافه اللهم عافه اللهم رب الناس أذهب عنه البأس وشفه انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك يا رب العالمين اللهم اختم لنا وله بخير يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين تقبله وتوفقه وفقه وأعنه وسدده اللهم أنت تعلم أنه ما وقع إلا أمام بيت من بيوتك كان يطلب علما اللهم فاجعله ممن تمهد له ملائكة أجنحتها واجعله من أهل الجنة يا رب العالمين من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة اللهم سهل له به طريقا إلى الجنة يا رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا